إنه لا يأوس كفور، ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر أمسده لا يقول ذهب السيئات عني إنه لا فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وليك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إن يقولوا لاولأ أوزل لاولأ أوزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 ومن أظل أَظْلَمُ مِمَّنِ على عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمْغُرُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْتَزِّينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ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 أقول للذين تزدرى أعينكم ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ليؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعذن إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ملأ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَتَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عليه عذاب مقيم.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 وهي تجري بهم في موجك كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إن ابْنِي من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بصلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك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 من دونه فكيدوني جميع ثم لا تنذرون إني توكلت على الله رَبِّي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعسوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذي ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 قالت يا ويلتا أألد وأن عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لوطا أبهم وضع بهم درع وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبلك كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل الرشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حقه وإنك لا تعلم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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَةً وَأَمْتَرْنَا عَلِيهَا حِجَارَةً مِنْ سَجِيلٍ مَضْضُودٍ مُسَوَّمَةً عَنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ قَاهُمُ شُعِيبًا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 ما أنت علينا بعزيز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 وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولن قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء قران قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدون من دون الله من شيء لما جاء أمر aerobic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 ولقد أتينا موسى الكتاب فاختل ففيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب